طين يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه إذا قادز يوم تبل الثرائر فما له من قوة ولا نصير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 تمهل الكافرين أمهل